الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَيرِ الْمَغْضُوبِ عليهم وَلَعَنَهُ ۚ أَمْ ألف لا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 ما لكم من دونه من وليه ولا شهير أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِينَ الْأَرْضُ مَا يَهْرَجُهُنَّ إِلَى فِي يَوْمٍ كَانَ بِقُدَارَهُ الْفَسَنَةُ مِمَّا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله من ثلالة من ماء ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 ولو ترى إذن مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نذما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 لا تجافا جنوبهم عن المطاج يدعون ربهم قوفه وطمعه ومن رزقناهم يفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يحملون أَفَمَا كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوال ذلا بما كانوا يعملون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِينٌ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُسَلِّكَكَبَ فَلَا تَكُونْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْقَائِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني وَجَعَلنا مِنْهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أننا نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كن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 من التهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَغِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَالَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَالَ شَرُّهُ مِسْتَطِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا يخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجساهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوبها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قتروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مسا جوازا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ذن رأيت نعيما ملكا كبيرا عليهم ثياب سندس قفر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن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 يحفون العاجات ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبليلا إن هذه تذكرة فمن شاء